نعم مضى معنا فيما ذكره أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الكلام على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الدين فانه الذي به ارسل الرسل ومن اجله انزل الكتب ثم فاض في الكلام على جمله من المسائل وتوقف عند او توقفنا عند قوله رحمه الله تبارك وتعالى الناس فيه على قسمين قسم يامرون وينهون ويقاتلون طلبا لإزالة الفتنة زعموا ويكون فعلهم ذلك أعظم فتنة كالمقتتلين في الفتن الواقعة بين الأمة مثل الخوارج وأقوام ينكلون عن الأمر والنهي والقتال الذي يكون به الدين كله لله وتكون, وتكون كلمة الله العليا لألا يفتنوا وهم قد سقطوا في الفتنة وهذا كما مضى معنا فيما أرده المصنف رحمه الله تبارك وتعالى عن الجد ابن قيس قال وهذه الفتنة المذكورة في سورة براءة دخل فيها الافتتان بالصور الجميلة فإنها سبب نزول الآية كما قد ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ثم قال وهذه حال كثير من المتدينة يتركون ما يجب عليهم من أمر ونهي وجهاد يكون به الدين لله تأملوا في كلامه العظيم رحمه الله تبارك وتعالى كثير ممن يظهر التدين والتنسك يقول يتركون ما يجب عليهم من أمر ونهي وجهاد يكون به الدين لله وتكون به كلمة الله هي العليا لألا يفتنوا بجنس الشهوات وهم قد وقعوا في الفتنة التي هي أعظم مما زعموا أنهم فروا منه وهذا الأمر الذي وقع فيهم وهذا الخوف الذي حصل منهم كما قد أشرنا بعض أهل العلم يعده من الشرك بعض أهل العلم يعده من الشرك الأصغر وجماعات من أهل العلم يعدونه محرما يعدونه محرما إلا أنه لا يصل إلى حد الشرك الأصغر أي ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أجل خوف متوهم أما الخوف الذي يكون متحقق وقوعه كان يخاف على نفسه أو على ماله أو أهله من عدوان المعتدين فإن هذا لا يقال إن هذا الواجب الشرعي يسقط عنه إنما لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ينتقل من الإنكار باليد إلى الإنكار باللسان أو ننتقل من الإنكار باللسان إلى الإنكار بالقلب إلى الإنكار بالقلب. قالوا وهم قد وقعوا في الفتنة التي هي أعظم مما زعموا أنهم فروا منه وإنما الواجب عليهم القيام بالواجب من الأمر والنهي وترك المحظور والاستعانة بالله على الأمرين. على الأمر بالمعروف وكذلك على النهي عن المنكر. ولو فرض ولو فرض أن فعل الواجب ولو فرض أن فعل الواجب وترك المحظور وهما متلازمان وإنما ترك ذلك لكون نفوسهم لا تطاوعهم إلا على فعلهما جميعا أو تركهما جميعا مثل كثير ممن يحب الرئاسة أو المال أو شهوات الغي فإنه إذا فعل ما وجب عليه من أمر ونهي وجهاد وإمارة ومنح ذلك فلا بد أن يفعل معها شيئا من المحظورات فالواجب عليه أن ينظر أغلب الأمرين الآن شيخ الإسلام رحمه الله تبارك وتعالى يتكلم على مسألة متعلقة بالموازنة بين المصالح والمفاسد. يقول فلا بد نعم يقول فالواجب عليه أن ينظر أغلب الأمرين فإن كان المأمورو أعظم أجرا من ترك ذلك المحظور لم يترك ذلك إن كان المأمورو أعظم أجرا من ترك ذلك المحظور لم يترك ذلك لما يخاف أن يقترن به ما هو دونه من الم... في المفسدة وإن كان ترك المحظور أعظم أجرا لم يفوت ذلك برجاء ثواب فعل واجب يكون دون ذلك فذلك يكون بما يجتمع له من الأمرين من الحسنات والسيئات فهذا تفصيل وتفصيل ذلك يطول إذن المسلم يجب عليه أن يتقي الله جل وعلا وأن يراقب الله تبارك وتعالى وأن يقوم لله بحقه في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ثم إذا قدر أن الواجب هذا الذي يقوم به من الأمر والنهي وترك المحظور نعم ولو قدر أن فعل الواجب وترك المحظور وهما متلازمان كما قال رحمه الله تبارك وتعالى إنما يترك ذلك لكون نفوسهم لا تطاوعهم إلا على فعلهما جميعا أو تركهما جميعا كما أشار مثل كثيرا مما يحب الرئاسة أو المال أو شهوات الغي فإنه إذا فعل ما وجب عليه من أمر ونهي وجهاد وإمارة ونحو ذلك فلا بد أن يفعل معها شيئا من المحظورات إذا قام بها قد يقع في شيء هو من المحظورات فالواجب عليه أن ينظر في أغلب الأمرين إن كان قيامه بالواجب أعظم نفعا وأعظم أجرا من ترك ذلك المحظور لم يترك ذلك أي القيام بالأمر والنهي وإن كان ترك المحظور أعظم أجرا وإن كان ترك المحظور أعظم أجرا لم يفوّذ ذلك برجاء ثواب فعل واجب يكون دون هذا، أي الذي هو دون ترك المحظور. ثم قال وكل بشر على وجه الأرض فلا بد له من أمر ونهي ولا بد أن يأمر وينهى حتى لو أنه وحده لكان يأمر نفسه وينهاها يقول أبو العباس شيخ الإسلام رحمه الله لا ينصلح حال البشر إلا بقيامهم بالأمر والنهي. بل حتى المرء لو كان بمفرده في مكان لا يعيش إلا هو فإن صلاح حاله إنما يكون بأمرها بالمعروف ونهيها عن المنكر يقول وكل بشر على وجه الأرض فلا بد له من أمر ونهي ولا بد أن يأمر هو وينهى يعني هو يؤمر وكذلك هو يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر حتى لو أنه وحده لكان يأمر نفسه وينهاها إما بمعروف وإما بمنكر كما قال الله تعالى إن النفس لأمارة بالسوء وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء فهنا توجه الإنكار والبيان إلى النفس فالاعتراف بأن النفس أمارة بالسوء داخل في أمر المرء نفسه بالمعروف ونهيه عن المنكر ثم قال فإن الأمر هو طلب الفعل وإرادته والنهي طلب الترك وإرادته ولا بد لكل حي من إرادة وطلب في نفسه كل من تدب فيه الحياة لا بد من إرادة وطلب في نفسه يقتضي بهما فعل نفسه ويقتضي بهما فعل غيره إذا أمكن ذلك فإن الإنسان حي يتحرك بإرادته وبنو, وبنو آدم لا يعيشون إلا باجتماع بعضهم مع بعض كما قيل الإنسان مدني بماذا؟ بالطبع وقد أشار إلى هذا أبو العباس رحمه الله كثيرا كذلك العلامة ابن القيم قد أشار إليها أو إلى هذا الكلام قبلهما من علماء الإسلام الإنسان بدلي بالطبع لا يعيش إلا باجتماع يجتمع مع غيره وإذا اجتمع اثنان فصاعدا فلا بد أن يكون بينهما اتمار بأمر وتناه عن أمر ولهذا كان أقل الجماعة في الصلاة اثنين كما قيل الاثنين فما فوقهما جماعة لكن لما كان ذلك اشتراكا في مجرد الصلاة حصل باثنين أحدهما إمام والآخر مأموم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمالك بن الحويرث وصاحبه رضي الله عنهما إذا حضرت الصلاة إذا حضرت الصلاة أذنا وأقيما وليأمكما أكبركما وكان متقاربين في القراءة وأما في الأمور العادية ففي السنة لأنه صلى الله عليه وسلم تأمل ضرب مثال في الأول بالعبادة وهي الصلاة قال وما في الأمور العادية ففي السنن أنه صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لثلاثة يكونون في سفر إلا أمر عليهم أحدهم انظر وإذا كان الأمر والنهي من لوازم وجود بني آدم فمن لم يأمر بالمعروف الذي أمر الله به ورسوله وينهى عن المنكر الذي نهى الله عنه ورسوله ويؤمر بالمعروف الذي أمر الله به ورسوله وينهى عن المنكر يعني هو يأمر وكذلك ينهى هو يأمر وكذلك يؤمر وهو ينهى وكذلك ينهى وينهى عن المنكر الذي نهى الله عنه ورسوله وإلا فلا بد من أن يأمر وينها ويؤمر وينهى إما بما يضاد ذلك وإما بما يشترك فيه الحق الذي أنزله الله بالباطل الذي لم ينزله الله وإذا اتخذ ذلك دينا كان دينا مبتدعا ضالا باطلا وهذا كما أن كل بشر فإنه حي متحرك بإرادته حمام حارث كما قد مضى معنا كل مرئ فيه هذا فمن لم تكن نيته صالحة وعمله عملا صالحا لوجه الله وإلا كان عملا فاسدا أو لغير وجه الله وهو الباطل متى يكون باطلا إذا كان العمل فاسدا أو كان لغير الله تبارك وتعالى وقد أشار إلى هذا فيما مضى معنا لما أورد كلام الفضيل ابن عياط رحمه الله ليبلوكم أيكم أحسن عملا قال أخلصه وأصوبه قال أخلصه وأصوبه وأشرنا فيما مضى إلى أن هذا هو أو الذي ذكره هو شرط قبول العمل الإخلاص والمتابعة لله جل وعلا إذا حصل الخلل في الإخلاص وأريد بالعمل غير الله تبارك وتعالى فقد وقع والعياذ بالله في الشرك وإذا حصل الخلل في المتابعة وخالف فيها المكلف الهدي المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد وقع في البدعة في وكان هذا العمل فاسدا. قال كما قال تعالى إن سعيكم لشتى وهذه الأعمال كلها باطلة من جنس أعمال الكفار الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم وقال تعالى والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الضمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عندهم فوفاه حسابه والله سريع الحساب وقال وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا لا عبرة بهذا العمل ما دام أنه قد حصل فيه الخلل لا عبرة لا عبرة بالعمل وإن كان كبيرا إذا حصل فيه الخلل لا بد أن يكون العمل قد تحقق فيه الإخلاص لله جل وعلا وتحقق فيه المتابع للنبي صلى الله عليه وسلم وإلا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 و اولو الامر اصحاب الامر و ذووه اولو الامر اصحاب الامر و كل من له امر فانه يدخل في اولي الامر حتى ان سماحه الشيخ ابن باز رحمه الله لما تكلم عن أمراء القبائل فإنه عدهم من أولي الأمر يعني ليس فقط رجالات الدولة كل في مكانه وحسب منصبه وولايته وإنما كذلك حتى القبيلة التي لها رأس يرجع الأمر إليه ولا يعقدون أمرا بدونه فإنه عده من أولي الأمر. قالوا أهل الأمر أصحاب الأمر وذووه وهم الذين يأمرون الناس وينهونهم. وذلك يشترك فيه أهل اليد والقدرة وأهل العلم والكلام. انظر أهل اليد والقدرة من؟ ها ها. وأهل اليد والقدرة السلطان. وأهل العلم والكلام العلماء. احسنت أهل اليد والقدرة هالسلطان. وأهل العلم والكلام العلماء ولهذا قال فلهذا كان أولو الأمر صنفين العلماء والأمراء فإذا صلحوا صلح الناس وإذا فسدوا فسد الناس كما قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه للأحمسية لما سألته ما بقاؤنا على هذا الأمر الصالح قال ما استقامت لكم أئمتكم ويدخل فيهم الملوك والمشايخ وأهل الديوان. وكل من كان متبوعة تأمل هذا الذي أشرنا إليه قبل قليل وكل من كان متبوعة فإنه من أولي الأمر وعلى كل واحد من هؤلاء أن يأمر بما أمر الله به وينهى عما نهى الله عنه وعلى كل واحد ممن عليه طاعته أن يطيعه في طاعة الله ولا يطيعه في معصية الله أن يطيعه في طاعة الله ولا يطيعه في, الله ولا يطيعه في معصية الله تبارك وتعالى كما قال أبو الصديق رضي الله عنه حين تولى أمر المسلمين وخطبهم فقال في خطبته أيها الناس القوي فيكم الضعيف عندي حتى أخذ منه الحق والضعيف فيكم القوي عندي حتى أخذ له الحق اطيعوني ما أطعت الله ورسوله فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم إذن فيما ختم به هذا الكلام الذي قرأناه قبل قليل يتبين لنا أن الطاعة إنما تكون لأولئك أي أولي الأمر إنما تكون في المعروف لا طاعة لمخلوق في معصية الله جل وعلا فإن أمر بما أمر به الله جل وعلا وبما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يطاع في هذا وأما إذا أمر بما لم يأمر به الله ولا أمر به النبي صلى الله عليه وسلم بل نهى عنه الله تبارك وتعالى ونهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه لا طاعة هنا في هذا إنما الطاعة كما قال عليه الصلاة والسلام إنما الطاعة في المعروف وهذه الآية التي أوردها شيخ الإسلام تدل على هذا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول قال وأولي الأمر منكم تأمن لم يعد مفردة الطاعة ما قال وأطيعوا أولي الامر لأن طاعة أولي الامر ليست طاعة مطلقة وإنما هي مقيدة بخلاف طاعة الله جل وعلا وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فهما من الطاعة المطلقة أما أول الأمر فإن طاعتهم مقيدة بما فيه طاعة الله تبارك وتعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم ولأجل هذا تأمل في قوله أبي بكر رضي الله عنه أطيعوني ما أطعت ما أطعت الله ورسوله فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم فلا طاعة لي عليكم ثم قال رحمه الله وإذا كان جميع الحسنات لا بد فيها من شيئين أن يراد بها وجه الله وأن تكون موافقة للشريعة فهذا في الأقوال والأفعال في الكلم الطيب والعمل الصالح في الأمور العلمية والأمور العملية العبادية ولهذا ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أول ثلاثة تسجر بهم جهنم انظر الآن مضى معنا أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الحسنات بل هو من أعظم الحسنات هنا سيختم رحمه الله تبارك وتعالى هذه الرسالة بالتأكيد على شرط قبول العمل على الإخلاص لله جل وعلا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفي كل حسنة وكل عبادة وكل طاعة وكل قربة وبلزوم سنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه العبادة وفي هذه الطاعة وفي هذه القربة قال ولهذا ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أول ثلاثة تسجر بهم جهنم رجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن وأقرأه ليقول الناس هو عالم وقارئ ورجل ورجل قاتل وجاهد ليقول الناس هو شجاع وجريء ورجل تصدق وأعطى ليقول الناس هو جواد وسخي انظر إلى حال هؤلاء الثلاثة الذين أول من تسجر بهم النار والعياذ بالله والحديث عند مسلم في الصحيح هذا الحديث إذا ما قرأه المؤمن فإن قلبه يطي فإن, قلبه فإن عقله يطيش وقلبه يفزع ويحصله الخوف والرهبة ولكنه لا يؤديه إلى ترك العمل الصالح والقيام بالواجب الشرعي وإنما يحمله على ماذا على وجوب الإخلاص لله جل وعلا في كل أقواله وأعماله قال فإن هؤلاء الثلاثة الذين يريدون الرياء والسمعة هم بإزاء الثلاثة الذين بعد النبيين من الصدقين والشهداء والصالحين فإن من تعلم العلم الذي بعث الله به رسله وعلمه لوجه الله كان صديقا انظر يا طالب العلم وانظر إلى ما أنت تسعى إليه في طلبك في طلبك للعلم فإن من تعلم العلم قال فإن من تعلم العلم الذي بعث الله به رسله وعلمه لوجه الله كان صديقا ومن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا وقتل كان شهيدا ومن تصدق يبتغي بذلك وجه الله كان صالحا قالولهذا يسأل المفرط في ماله ولهذا يسأل المفرط في ماله الرجعة وقت الموت كما قال ابن عباس رضي الله عنهما من أعطي مالا فلم يحج منه ولم يزكي سأل الرجعة وقت الموت وقرأ قوله تعالى وأنفقوا وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكم من الصالحين ففي هذه الأمور العلمية الكلامية يحتاجوا المخبر بها أن يكون ما يخبر به عن الله واليوم الآخر وما كان وما يكون حقا وصوابا وما يأمر به وما ينهى عنه كما جاءت به الرسل عن الله فهذا هو الصواب الموافق للسنة والشريعة المتبع لكتاب الله وسنة رسوله هذا محل الشاهد الذي من أجله أورده رحمه الله تبارك وتعالى وهو يريد أن يؤكد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 فهذا هو الصواب الموافق للسنة والشريعة المتبع لكتاب الله وسنة رسوله كما أن العبادات التي يتعبد العباد بها إذا كانت مما شرعه الله وأمر الله به ورسوله كانت حقا وصوابا موافقا لما بعث الله به رسله وما لم يكن كذلك من القسمين أي ليست لوجه الله جل وعلا أو كانت ليست على وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم قال كان من الباطل والبدع المضلة والجهل وإن كان يسميه من يسميه علوما ومعقولات وعبادات ومجاهدات وأذواقا ومقامات ويحتاج أيضا أن يؤمر بذلك نعم لأمر الله به وينهى عنه لنهي الله عنه ويخبر بما أخبر الله به لأنه حق وإيمان وهدى كما أخضرت به الرسل هنا يشير إلى أهل البدع والضلال الذين كتبوا وألفوا وصنفوا وتكلموا في مسائل العلم بغير شرع الله تبارك وتعالى وبغير ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ولأجل هذا قال وإن كان يسميه من يسميه علوما ومعقولات وعبادات ومجاهدات وأذواقا ومقامات وإن سموا هذا بهذه المسميات فالعبرة ليس بهذا المسمى وإنما العبرة بالحقائق فإن كانت هذه تخالف شرع الله تبارك وتعالى وتخالف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فلا عبرة بها فلا عبرة بها والي هذا قال ويحتاج أيضا أن يأمر بذلك لأمر الله به وينهى عن لنهي الله عن ويخبر بما أخبر الله به لأنه حق وإيمان وهدى كما أخبرت به الرسل كما تحتاج العبادة إلى أن يقصد بها وجه الله فإذا قيل ذلك لاتباع الهوى والحمية أو لإظهار العلم والفضيلة أو لطلب السمعة والرياء كان بمنزلة المقاتل شجاعة وحمية ورياء فاحذر يا طالب العلم يا من تقوم بواجب الأمر والنهي وبالواجب الذي أمرك به ربنا تبارك وتعالى احذر أن تسلك بهذا الأمر الشرعي غير الوجه الشرعي احذر أن تسلك بهذا الأمر الشرعي والواجب الشرعي بغير الوجه الشرعي فيكون على غير ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ولا تريد به وجه الله تبارك وتعالى والدار الآخرة ثم قال رحمه الله تبارك وتعالى ومن هنا يتبين لك ما وقع فيه كثير من أهل العلم والمقال لماذا هنا لما أراد أن يختم هذا المبحث الذي تكلم فيه عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عرج على هؤلاء من أهل المقالات الفاسدة والآراء الكاسدة في أبواب الدين وعلوم الشر لماذا؟ أشرنا إليه في أول اللقاء أريد الجواب منكم إن كان أحد يسجل يقرأ فالذي نظر فيه في أول اللقاء هنا شيخ الإسلام يختم هذا المبحث المتعلق بالأمر بالمعروف أن يعني المنكر يريد أو هو الآن يشير إلى ما عليه أهل الباطل وما جاء به من ضلالات وقد شال قال قال وإن كان يسميه من يسميه علوما ومعقولات وعبادات ومجاهدات وأذواق ومقامات ويحتاج أيضا أن يؤمر بذلك لأمر الله به وينهى عنه لنهي الله عنه ويخبر بما أخبر الله به إلى آخر كلامه لماذا ختم هذا؟ قد أشرنا في أول لقاء إلى أن هذا المبحث مستل من كتاب ماذا؟ ما يقولنا هذا؟ لا. ما الذي نفعله؟ أحسنتم. مستل من كتاب الاستقامة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. كتاب الاستقامة ألفه للرد على أهل الانحراف في باب السلوك من المتصوفة وغيرهم فلما ذكر كلامهم وتكلم عليهم بكلام عظيم عقد هذا المبحث عن الأمر بالمعروف النهي عن المنكر وأصله وأنه من دين الله جل وعلا وأنه من أعظم الأعمال الصالحة حتى تقوم بالواجب الشرعي ضد أولئك المتصوفة الذين انحرفوا الذين انحرفوا في باب في باب السلوك فتعبدوا لله جل وعلا بعبادات باطلة وجاءوا بأمور يسمونها أذواق وحالات وأحوال إلى غير ذلك. فهو هنا في هذا المبحث أراد أن يقعد لهذه المسألة العظيمة أعني الأمر بالمعروف النهي عن المنكر وقد مضى معنا جملة كبيرة منها ونحن الآن في أواخر ما, ما, ما ذكره رحمه الله مما هو متعلق بمبحث الأمر بالمعروف النهي عن المنكر نعم ثم قال رحمه الله تبارك وتعالى ومن هنا يتبين لك ما وقع فيه كثير من أهل العلم والمقال الانتساب للعلم ليس في ذاته عصمة للمر من الوقوع في الضلال بل لابد في من انتسب إلى العلم ألا يخرج عن موجب الكتاب والسنة قد مضى معنا في كلام الشيخ الإسلام أن من خرج عن موجب الكتاب والسنة فإنه يلحق بمن؟ بأهل الأهواء أحسنت بأهل الأهواء هنا يقول ومن هنا يتبين لك ما وقع فيه كثير من أهل العلم والمقال وأهل العبادة والحال وأهل الحرب والقتال من لبس, من لبس الحق بالباطل في كثير من الأصول فكثيرا ما يقول هؤلاء من الأقوال ما هو خلاف الكتاب والسنة أو ما يتضمن خلاف السنة ويفاقها وكثيرا ما يتعبد هؤلاء بعبادات لم يأمر الله بها بل قد نهى عنها أو ما يتضمن مشروعا ومحظورا وكثيرا ما يقاتل هؤلاء قتالا مخالفا للقتال المأمور به أو متضمنا لمأمور به ومحظور ثم كل من الأقسام الثلاثة المأمور به والمحظور والمجتمل على الأمرين هذه الأقسام الثلاثة المأمور به والمنهي عنه ومجتمل على الاثنين قد يكون لصاحبه نية حسنة وقد يكون متبعا لهواه وقد يجتمع له هذا وهذا فهذه تسعة أقسام في هذه الأمور في الأموال المنفقة عليها من الأموال السلطانية الفيء وغيره والأموال الموقوفة والأموال بها والأموال المنذورة وأنواع العطايا والصدقات والصلات وهذا كله من لبس الحق بالباطل ومن خلط وخلط, عملا صالح وخلط عمل صالح وآخر سيء والسيء من ذلك قد يكون صاحبه مخطئا أو ناسيا مغفورا له كالمجتهد المخطئ الذي له أجر وخطأه مغفور له وقد يكون صغيرا يعني هنا الآن شيخ الإسلام ابن تيم رحمه الله لما قرر ما قرره فيما مضى قال قد يكون صاحبه أي الذي مضى صاحب ذلك العمل الذي حصل فيه لبس الحق بالباطل وحصل فيه خلط العمل الصالح بالآخر قال قد يكون صاحبه مخطئا أو ناسيا مغفورا له كالمجتهد المخطئ الذي له أجر وخطأه مغفور له هذا الأول وقد يكون صغيرا مكفرا باستناب الكبائر هذا الثاني وقد يكون مغفورا بتوبة أو بحسنات تمح السيئات هذا الثالث أو مكفرا بمصائب الدنيا ونحو ذلك تمل هنا في حال من من يحصل منه هذا هنا شيخ الإسلام يقول هو في نفسه قد يعذر وهذه السيئة التمحى عنه بما ذكره إلا أن دين الله الذي أنزل به كتبه وبعث به رسله ما تقدى من إرادة الله وحده بالعمل الصالح وهذا هو الإسلام العام الذي لا يقبل الله من أحد غيره قال تعالى ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين وقال تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقصة لا إله إلا هو العزيز الحكيم قال والإسلام يجمع معنيين أحدهما الاستسلام والانقياد فلا يكون متكبرا والثاني الإخلاص من قوله تعالى ورجلا سلما لرجل فلا يكون مشتركا وهو أن يسلم العبد لله رب العالمين كما قال تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفيه نفسه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 قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين هنا كله يريد أن يبين أن الإسلام والاستسلام والانقياد والإخلاص لله تبارك وتعالى وذلك حقيقة بأن يسلم العبد لله تبارك وتعالى قال والإسلام يستعمل لازما معدا بحرف اللام مثل ما ذكر في هذه الآيات ومثل قوله تعالى قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين وأسلمت لله رب العالمين فهنا عدي بحرف اللام ومثل قوله تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون ومثل قوله أفغير دين الله يبغون؟ وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون ومثل قوله قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على عقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى تنى قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وهذا محل الشاهد وأنا قيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون قال ويستعمل متعديا مقرونا بالإحسان أي الإسلام كقوله تعالى وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين انظر بل من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقوله تعالى ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفة واتخذ الله إبراهيم خليلا قال فقد أنكر الله أن يكون, أن يكون دين أحسن من هذا الدين وهو إسلام الوجه لله مع الإحسان وأخبر أنه كل من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قال أثبت هذه الكلمة الجامعة والقضية العامة ردا لما زعمه من زعمه أنه لا يدخل الجنة إلا متهود أو متنصر وهذا واضح بين جلي فإنه رحمه الله تبارك وتعالى أراد تقرير شرطي قبول العمل وهنا يفيض الكلام في مسألة الإخلاص لله جل وعلا، ثم تكلم عن حقيقة الإسلام وأن حقيقته الاستسلام لله جل وعلا، الاستسلام لله تبارك وتعالى والإخلاص له جل وعلا، ثم لما تكلم عن لفظ الإسلام وأنها تعد باللام وكذلك. بلفظة الإحسان وتكون مقرونة بها قال وهذان الوصفان وهما إسلام الوجه لله والإحسان هما الأصلان المتقدمان وهما كون القول والعمل خالصا لله صوابا موافقا للسنة والشريعة لا يكرر مرة بعد أخرى شرط قبول العمل الإخلاص لله جل وعلا والمتابع للنبي صلى الله عليه وسلم يريد بهذا لما تكلم في أول كتاب الاستقامة عن أهل التصوف ومن انحرف من أهل السلوك تكلم عليهم بكلام نفيس ثم قرر قاعدة الأمر بالمعروف النهي عن المنكر وأنه يجب أن يقام عليهم بشرع الله تبارك وتعالى ختم هذا المبحث بشرط قبول العمل وأنه لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لله صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه يجب أن يقام عليهم ويؤمرون بالمعروف وينهون عن المنكر يؤمرون بإخلاص الدين لله جل وعلا ويؤمرون بتجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم وينهون عن الشرك وعن البدع ينهون عن الشرك وعن البدع. قال رحمه الله تبارك وتعالى وهذان الوصفان وهما إسلام الوجه لله والإحسان هما الأصلان المتقدمان هما الأصلان المتقدمان وهما كون القول والعمل خالصا لله صوابا موافقا للسنة والشريعة وذلك أن إسلام الوجه لله هو يتضمن إخلاص القصد والنية لله، كما قال بعضهم: أستغفر الله ذنبا لست محصيه رب العباد إليه الوجه والعمل، وقد استعمل هنا نعم، وقد استعمل هنا أربعة ألف، إسلام الوجه وإقامة الوجه، نعم، وقد استعمل هنا أربعة ألف، إسلام الوجه وإقامة الوجه، كقوله تعالى وأقيموا وجوهكم عند كل مزد. وقوله تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها وتوجيه الوجه كقول الخليل وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يقول في دعاء الاستفتاح في صلاته وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين وكان يقول إذا آوى إذا آوى إلى فراشه اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك رواه البراء بن عازف في الصحيح أيضا فالوجه في الصحيح أيضا فالوجه يتناول المتوجه بكسر الجيم والمتوجه بفتح الجيم إليه والمتوجه إليه نعم ويتناول التوجه نفسه كما يقال أي وجهة تريد أي أي جهة وناحية تقصد وذلك أنهما متلازمان فحيث توجه الإنسان توجه وجهه ووجه مستلزم لتوجهه وهذا في باطنه وظاهره جميعا فهي أربعة أمور والباطن هو الأصل والظاهر هو الكمال والشعار انظر الآن سيتكلم على مسألة الظاهر والباطن وأن الأصل هو الباطن وأن الظاهر تابع للباطن وكما قال والباطن هو الأصل والظاهر هو الكمال والشعاب، فإذا توجه قلبه إلى شيء تبعه وجهه الظاهر إذا توجه الذي في الباطن وهو القلب تبعته تلك الجوارح التي في الظاهر فإذا كان العبد قصده ومراده وتوجهه إلى الله فهذا صلاح إرادته وقصده فإذا كان مع ذلك محسنا فقد اجتمع له أن يكون عمله صالحا وأن يكون لله تعالى كما قال تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا قال وهو قول عمر رضي الله عنه اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا وهذا قد وضع معنا وأشرنا إلى ضعفه قال والعمل الصالح هو الإحسان العمل الصالح هو الإحسان وهو فعل الحسنات وهو ما أمر الله به والذي أمر الله به هو الذي شرعه الله وهو الموافق لكتاب الله وسنة رسوله فقد أخبر الله تعالى أنه من أخلص قصده لله وكان محسنا في عمله فإنه مستحق للثواب سالم من العقاب ولهذا كان أئمة السلف رحمهم الله يجمعون هذين الأصلين كقول الفضيل بن عياض في قوله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا قال أخلصه وأصوبه فقيل له يا أبا علي ما أخلصه وأصوبه قال إن العمل إذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل وإذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا والخالص أن يكون لله والصواب أن يكون على السنة لعل كثيرا أو جميع الأحبة أدركوا ما أراده شيخ الإسلام رحمه الله تبارك وتعالى أولا بإراده لمبحث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في أواخر كتابي الاستقامة أراد ماذا ها. أراد أن يقوم أهل الإيمان بالواجب الشرعي تجاه أولئك المتصوفة وتوجاه أولئك الذين انحرفوا في بابي السلوك وانحرافهم ليس ذاك فقط فيما هم يفعلونه في خاصة أنفسهم وإنما كذلك حصل انحراف عندهم حتى في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومقصود الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ماذا أن يكون العمل لله وأن يكون موافقا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فنحن أمر الناس بأن يخلصوا لله جل وعلا في جميع أعمالهم ونأمرهم أن يكونوا على وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم في جميع أعمالهم فنأمرهم بما جاء في كتاب الله ونأمرهم بما جاء في سünة رسول الله صلى الله عليه وسلم وننهاهم عن كل ما جاء النهي عنه في كتاب الله تبارك وتعالى وننهاهم عن كل ما جاء عنه النهي في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعظم المعروف ماذا التوحيد وأعظم المعروف السنة بعد التوحيد وأعظم المعروف إقامة الفرائض التي هي أركان الإسلام وأعظم المنكر الشرك وأعظم المنكر بعده البدعه. وأعظم المنكر بعد ذلك ترك الفرائض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 عن سعيد بن جبيل قال لا يقبل قول إلا بعمل ولا يقبل قول وعمل إلا بنية ولا يقبل قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة وهذا كلام عظيم نفيس من هذا التابعي الجليل وفيه الإشارة إلى شرطي قبول العمل إلى الإخلاص والمتابعة قال ولفظ ما روى عن الحسن أي البصري لا يصلح مكان لا يقبل قال وهذا فيه رد على الذين يجعلون مجرد القول كافيا فأخبر أنه لا بد من قول وعمل إذ الإيمان قول وعمل لا بد من هذين كما قد بسطناه في غير هذا الموضع وبينا أن مجرد تصديق القلب ونطق اللسان مع البغض لله وشرائع والاستكبال على الله وشرائع لا يكون إيمانا باتفاق المؤمنين حتى يقترن بالتصديق عمل صالح هنا يتكلم أو يختم هذا المبحث بإشارة وهو لا يزال يتكلم على شرط قبول العمل إلى مسألة الإيمان وأشار فيها إلى ضلال من ضل في هذا الباب والذي عليه أهل السنة قاطبة إلا من شد ولا عبرة بخلاف من شد أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية وإذا أردت البصد تقول قول وعمل واعتقاد يزيد وينقص لا بد من هذه الخمس جمل لأن من تكلم في هذا الباب ضل في أحد هذه الخمس الجمل لو تنظر إلى قول الخوارج والمعتزلة في تعريف الإيمان تجدهم يعرفونه بماذا يقولون الإيمان اعتقاد وقول وعمل اعتقاد وقول وعمل لكنهم ما يقولون ماذا يزيد وينقص والمرجأة على خلاف أو على اختلاف فرقهم إضافة إلى عدم قولهم بالزيارة والنقصان فإن منهم من يقول الإيمان المعرفة وهم غلاته المرجع وهم الجهمية الإيمان المعرفة ثم يأتي بعدهم الأشاعرة يقول الإيمان ها التصديق ثم يأتي بعدهم الكرامية يقول الإيمان أتبع محمد لذين كرام السجستاني يقول الإيمان ماذا يعني الخطأ في مجلس الدرس لا يضر نحن نتعلم أحسنت يقولون الإيمان القول لا عبرة بالاعتقاد ولا بالعمل مجرد القول إذا قلت لا إله إلا الله عندهم ولو لم تعتقد هذه الكلمة وما يتدل عليه هذه الكلمة أنت مؤمن عندهم والفريق الرابع من المرجئة مرجئة الفقهة يقولون ماذا الإيمان اعتقاد وقول فقط ولا يدخلون العمل في مسمى في مسمى الإيمان والجميع في ضلال وإن كان ضلالهم يتفاوت بلا شك ولا ريب وإن كان ضلالهم يتفاوت فليس قول الجهمية كقول مرجأة الفقهاء وهكذا وإن كان كله ضلال ومخالف للحق الذي عليه أهل السنة نعم قال وأصل العمل عمل القلب نعم أصل العمل عمل القلب ولأجل هذا قال النبي ماذا عليه الصلاة والسلام آه نحن لأنه خلاص في نهاية المبحث نتكلم قليلا أصل العمل عمل القلب والجوارح تابعة الدليل أحسنتم حديثه ها حديثه ها حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه ألا وإن في القلب ألا وإن في الجسد مضغ إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد أو فسد الجسد كله على وهي القلب واليزي هذا يقول العلماء القلب كالملك لهذه الجوارح والجوارح ماذا مملوكة وهي جنود هذا الملك الجوارح جنود هذا الملك واليزي هذا انظر أي حركة تعملها يكون قبلها ماذا يكون هناك شيء في القلب دفعك لهذا العمل دفعك لهذا العمل ولأجل هذا قال وأصل العمل عمل القلب وهو الحب والتعظيم المنافي للبغض والاستكبار طيب لما قلنا قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح قلنا في القلب قول وعمل قول السلف لما قالوا الإيمان قول وعمل يزيد وينقص لما جاء أهل العلم يشرحون ويفسرون ويبينون قالوا قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح إذن أثبتوا للقلب قول وعمل ما هو قول القلب وما هو عمل القلب قول القلب أحسن قول القلب اعتقاده وتصديقه وعمل القلب أحسنت أعمال القلوب الحب الخوف الرجاء التوكل إلى غير ذلك هذه تسمى بأعمال القلوب قال وأصل العمل عمل القلب وهو الحب والتعظيم المنافي للبغض والاستكبار ثم قالوا لا يقبل قول وعمل إلا بنية يعني الآن نشير إلى ما قاله سعيد إلى ما قاله سعيد بن جبير والحسن البصري وهذا ظاهر أي قولهم لا يقبل قول وعمل إلا بنية فإن القول والعمل إذا لم يكن خالصا لله لم يقبله الله تعالى ثم قالوا لا يقبل قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة وهي الشريعة وهي ما أمر الله به ورسوله لأن القول والعمل والنية الذي لا يكون مسنونا مشروعا قد أمر الله به يكون بدعة وكل بدعة ضلالة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهنا كل نص في ماذا في العموم وهذا فيه رد على من على من يقول بدعة حسنة وبدعة سيئة النبي قال كل بدعة ضلالة وكل بدعة ضلالة ليس مما يحبه الله فلا يقبله الله ولا يصلح مثل فلا يقبله الله ولا يصلح مثل أعمال المشركين وأهل الكتاب ثم ختم هذا المبحث المتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بفائدة نفيسة جدا نفيسة قال ولفظ السنة في كلام السلف يتناول السنة في العبادات وفي الاعتقادات وإن كان كثير من من صنف في السنة مثل السنة للإمام أحمد السنة لعبد الله السنة للخلال السنة للمروزي إلى غير ذلك وإن كان قال وإن كان كثير من من صنف في السنة يقصدون الكلام في الاعتقادات لا يقصدون الكلام في العبادات وإنما يقصدون الكلام في الاعتقادات وهذا كقول ابن مسعود وأبي بن كعب وأبي الدرداء رضي الله عنهم اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة وأمثال, وأمثال, نعم وأمثال, وأمثال ذلك والحمد لله رب العالمين وصلواته على محمد وآله الطاهرين وأصحابه أجمعين وبهذا وبهذا نكون قد مررنا على هذه الرسالة المباركة وهذا الكلام العظيم من أبي العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله المتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي أورده في كتابه المبارك كتاب الاستقامة ولعله اتضح لنا لما أورد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذا المبحث المتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في أواخر كتابه الاستقامة ولما أورد في تمام كلامه عن هذه المباحث الكلام على شرط قبول العمل أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يبارك لنا ولكم في أقوالنا وأعمالنا وأن يجعلنا جميعا من الهدات المهتدين غير ضالين ولا مضلين وأن يوفقنا لكل خير وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح إن ربي سميع الدعاء وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين نجعل اختبار ما في بأسئلة not أعد السؤال أعد ما في باس لا بداية فهو. يعني أخونا يسأل يقول أولئك المبتدعة لما يورد عليهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة ونحن نقول أن كل هنا تدل على العموم يقولون كل لا تدل على العموم مطلقة ويريدون بعض النصوص التي تدل على أنها لا يرد بها العموم وكان وراءهم مال يكون يأخذ كل سفينة غصبا والذي جاء في التفسير أنه لا يأخذ جميع السفن وكذلك في قوله جل وعلا تدمر كل شيء ها من الرد على هذا من يرد ما في بس, بس ما اسمع هاتي ها هاتي أحسنت تأملوا في هذه الآيات التي أوردوها، تجدون في السياق ما يدل على الاستثناء، لكن في الحديث وسياقه وسباقه ولحاقه لم يأتي ما يدل على الاستثناء، كل بدعة ضلالة، بل جاء ما يؤكد خطورة هذه البدع. لما قال علي الصلاة والسلام ماذا وكل ضلالة في النار وهذا وعيد هذا وعيد فالجواب هذا أن الأصل في كل أن تبقى على عمومها ما لم يأتي في السياق والسباق واللحاق ما يدل على التخصيص نعم والله أعلم يقول هل يجوز إخراج زكاة الفطر بيوم أو يومين قبل صلاة العيد أو بثلاثة أيام قبلها المسألة محل خلاف بين أهل العلم بعضهم يرى أنها تخرج من أول يوم من رمضان لكن الصحيح أن الواجب أن تخرج قبل الصلاة ويشرع له أن يخرجها قبلها بيوم أو يومين كما جاء كما جاء في السنة كما جاء في السنة نعم